اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي لهم السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا كثيراً أشراب وعندهم قاصرات تطر في التراب هذا ما تعودون ليوم الحساب.